وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّنَهُمْ عَن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ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 عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أُوحى إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون.